صدقت به رؤيا مرأته أمه قبل القرآن بمن به فتقى قمرا راتيا قد من كبد السماء يهوي باحضان الحصانه مشرقه يقفوه من أبهى النجوم ثلاثتون يغدو الزمان لحسنهم متشوقا فالتهن يا أم البني يا صاحبة العزاء في هذا اليوم فالتهني يا أم البنين علاك من نعم الكما يال عليك ربك أغدقاء البعل جاء الكتاب بمدحه يا علي ولديه حوض المصطفى يوم اللقاء وشبل العباس اليقين ومن له يوم به للحائيا يفخر بالثقان يهنى والده الهزاب بمولد ليث الإمام أبي الفضائل والتقاء جاءت به الحمراء تحمله وقال شغفت به وبه الفؤاد جاءت بالعباس في ساعته الأولى من ولادته إلى أبيه علي بن أبي طالب أخذ ولده الرضيع العباس وضعه في حجره صار أمير المؤمنين ينظر إلى كفه ويبكي يقلبهما ويبكي يشمهما ويبكي يقبلهما ويبكي لماذا تبكي سيدي ماذا يرى قل لي بكف وليده نقص عيال والدمع منه تدفق أم هل تذكر ما يحل بنجلي بالطف من عصب العداء أهل الشقايا إن من تذكر هو أم البنين لما رأيت بعلها عليا يبكي على ولده اختزنت هذه الصورة واخرجتها حينما اراد الحسين الخروج من المدينة ماذا فعلت شذكرت جاءت الى زمام جواد العباس مسكتهم بيدها ظنائي ترجل من على ظهر جوادك لماذا يا ام البنين قالت عني وصايا ام البنين تصير يا عباس يا حشايد يا قمر هاشيم استمع مني وصايا اتصور تعرف شن هي وصايا امو البني اسمع شن يقول له يا ابني يا ابني يا ابني بتربعتك سعرت الليل ويار الآباء الأمهات يعرفون حق الربا حق الدلال حق السهر يبني بترباتك سحرة الليل وإياك ليش هتعبوا هالسهر كل ليل شان حسيا هالتعب على رباك أنا أقسم عليك بذر لفيل ونصدر يلغذاك لماذا تقسمين؟ لمن نزلت المشروع لا تشرب الماء ما يشرب ما يشرب يا أم البني أنا أقسم عليك بذر لفعل صدري الغذاك الغذاياك لمن نزلت المشروع لا تشرب الم... لا تشرب قبل الاخو يا ابن الاماجي وخلك درع الاحسين يا درع الصنادي والعلم نشرب ايد يا ابن وجودك بايد ام البنين العباس لا يمين لا يسار شنون يشيل الجود شنون يشيل الراية قول عالم والعالم نشرب ايدي يا بني وجوجا كمد والحرام تدري بالسفار يا بنت ريد رواي بعد غندش من وصايا ادق لي يا ام يا ام مايا عاينك عينك على زينب الله خوش وصيه عينك على زينب التره بنت البتوله معصومه الصغرى فخركم هالعيله ايات لا من بعد هاي هذي وديعه والوديع تريد حما لا تخافين يا ام البني اقولك وصيني ابني وصيني وانا عندي وصيه وصي, وصي, وصي من, من من من يا ابو فاضل من يوم هي قربت من لاي المنية يا ايش سوى امير المؤمنين ايد العقيل اشياء الهوحطها بداية وقل تكفلها يا روحي ومهجة احشاء يا والي يا والي انا ما فارقت زيالك كل نعمه ابو فاضل <تصفيق> الا ما ضايع ارقد زينا ولا عذيد تركت انا بروحي وحق ربي عبد السماء عبد السماء عليك قول عد عذ بس اللي ضيع اخته طلب الله تسلم يساري ويمنا